من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما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 أولائك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها